وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلام بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثيرا من الناس فالحرام واضح أمام العيام والحرام واضح وإنما هناك مسائل تشكل على بعض الناس يأخذ الإنسان فيها مأخذ الاحتياط وإلا فمن هذا الذي لا يعلم أن الخمر حرام من هذا الذي لا يعلم أن الزنا حرام من هذا الذي لا يعلم أن الرباع حرام؟ من هذا الذي لا يعلم حرمة عقوق الوالدين وحرمت قطاعة الرحم وحرمت سوء الجوار؟ من الذي لا يعلم وجوب الصلاة؟ من الذي لا يعلم فضل تلاوтр القرآن؟ من أن الذي لا يعلم فضل الحج؟ من, من إلى آنخرة؟ قال رسول الله عليه واله وسلم قال الحلال بين والحرام بين فما على المسلم العاقل الا ان يستعد للقاء الله عز وجل ثم كرى الله الامر بالتقوى فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع ما قدر احنا واد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وهذا يذلك على انك محتاج الى تقوى الله قبل وبعد قبل ان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 وقال ان هديناه السبيل من مشاكل ما هم كفور وقال وهديناه النجدين فولح الله لك السبيل وآمن لك الحق من الباطل ما بقي الا ان تحرس على الخير وان تصدق مع الله جعله الله اياكم من عباد الصادقين والحمد لله رب العالمين احسنا لك احسن الله اليكم وبارك لك بارك لكم في جهودكم شيخنا والفرح بك والله يبارك الله فيك فنحن الحمد لله يعني عندنا بعض الاسئله يعني مهمه في امس الحاجه عندنا اسئله ان شاء الله تفضل تفضل نعم هذا سؤال يعني من اخوه من مدينه سكودرا وهي مدينه الشيخ للبان رحمه الله اعط الله عليكم السلام عليكم فضيله الشيخ حبيبكم الله هناك في بلدنا في البانيا في مدينه سكودرا توجد جمعيه حيث لاحظنا فيها عده مخلفات وهي الأولى أن من أهداف الجمعية المكتوبة في نظامها الأساسي ترويج الانسجام ترويج الانسجام الديني نعم ثانياً استنادا إلى مبادئ السلام للعقيدة الإسلامية والثاني أن أصحاب الجمعية عندهم الولاء والبراء من اجلها ويسبون ويطعنون في الاخوه الذين يتكلمون ضد الجمعيات ويسترون عليهم ويحذرون منهم الثالث عندهم انتخابات في الجمعيه الرابع عندهم حساب في البنك من حيث يتسائلون يعني اللي بناء مبنيه الجمعيه والمسجد ويتهمون السلفيين انهم ضد بناء المساجد خامسا رئيس الجمعيه رجل جاهل في اصول الدين وفي فروعه والشيخ ربيع حفظه الله قال لنا ان نشرهم بان طرج كلام العلماء ضد الجمعيات لكنهم عرضوا كلام الشيخ ربيع ومشهوا الفتاوى ضد الجمعيات من المنتدى بزعم ان هذه الفتاوى تسبب فتنه وتتعارض بجمعيتهم وبعد ما عرضوا ولم ياخذوا بنصيحه الشيخ ربيع الشيخ ربيع قال عنهم ان اهل الباطل لا ياخذون الحق وبعد ذلك سكرتير الجمعيه ذهب عند الشيخ محمد رمضان الهاجري ان ياخذ فتوى لجواز جمعيتهم والشيخ عبد الله قال لهم ان الجمعيه سببت الفرقه بين سلفيين وهي مساله اجتهاديه واما يعني اجتماعهم واجب فنهن اخبرنا الشيخ ربيع بان من من اهداف الجمعيه المكتوبه في نظامها الاساسي الترويج الانسدام الديني استنادا الى مبادئ السلام للعقيده الاسلاميه والشيخ بدر الله بعد ان قرع بنفسه النظام الاساسي للجمعيه مترجم قال هذا كفر احذر منهم ولا تجتمعوا معهم هؤلاء لم يكتفوا بهذا وانما سالوا شيخ بيت الله الجابر حذره الله بواسطه عرفات المحمدي حذره الله كذلك وفي سؤال يعني اخفى الامور المذكوره انفا وكذبوا في سؤال حيث قالوا ان لبناء المسجد لا يعني ما عندنا الا طريقتان الطريقه الاولى من طريق المشيخه التي تحارب السلفيين والثاني من طريق تاسيس جمعيه وهذا يعني كذب يعني كذب لاننا نستطيع ان نبني الحمد لله المسجد بلا حاجه الى المشيخه ولا ولا جمعيه وفي البانيا توجد يعني مثل هذه المساجد ودعي لهذه الجمعيه الذي كتب للشيخ بيد يزم ان المشيخه تحاربه لكن صاحب الاسواء لنفسه وجنا اماما من اهدى في ايهدا المساجد وكان يدرس بمسجد اخر ايضا يعني الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله مستندا الى سؤالهم افتى لهم بجواز هذه الجمعيه واجاز لهذا الداعي بان يدرس ويكون داعيا بمجرد, بمجرد شهادته التي اخذها في ايهدا يعني الجامعات في ليبيا فما قولكم فضيله الشيخ في هذا وبارك الله فيكم وحزيزكم الله يكفي الانتقاد الأول في القضاء على الجمعية وعلى منهج القائمين عليها وهو الانسجام الديني وأسهم من كلمة الانسجام الديني أن لا يتصادموا مع الطوائف الاخرى من صوفيه او شيعة او خامس لمون او غيرها وعلي بارك الله فيك الى احسن ما ظن بهم والا فقد يمتد الى وحدة الاديان هل ينحسن إلا ما ظن بهم ان يعلو بالانسجام الديني ال الارتباط او التعايش مع ال 72 فرقه نعم والا فلو حملنا الكلام على منطوقه فربما يصل بنا الى وحده الاديان هذا امر الامر الشاني انهم ذكروا انه حسب العقيده الاسلاميه العقيده الاسلاميه هي عقيده محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وصحابته الكرام الذين هم السلف الصالح وهذا يتنافى مع ما يدعونه من الانسجام الديني مع ما يدعونه من الانسجام الديني فهذا برك الله فيك باطل وغاية في البطلان وأيضا برك الله فيكم قد زربنا الجمعيات ونشم من هذا الكلام الذي تقوله انه لا فرق بينهم وبين الجمعيات التي نشات لدينا المتصله بجمعيه احياء التراث او من غيرها من الجمعيات فعلى كل حال نوصل الاخوه ان تداركوا انفسهم في بدايه الطريق فان الاخوه السلفيه بين السلفيين من امور العقيده ومن الواجبات كيف يقدم عليها قضيه مستحبه لان قضيه النساء الشاعتمعيه على قول القائلين بالجواز هي مستحبه ولا مزيد ما ما سيقول احد انها واجبه هي مستحبه فكيف نعقد الولاء والبراء على قضيه مستحبه ومفرط في الاخوه في الله عز وجل اذا كانت القضيه اشراق على الفقراء والمساكين فلهم الله عز وجل هو <تصفيق> لا نحن نقبل على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فعانا من الضعف في الفقه اننا نقدم شيئا مستحبا على شيء من اصول الدين وهو الاخوه في الله والحب في الله والبر في الله فنفرط في اخواننا ونفرط في ولائنا ونفرط في إخواننا من أجل أننا نريد أن ننشئ جمعية فلهذا حضوكم الله نحن قد أنزلنا كلمة قبل شهور في مفاسد إن شاء الجمعيات فإن كانت لن تصل إليكم فيمكن أن تطلبوها من الإخوة نعم بل لها تقريبا سنة كاملة منذ أن أخرجناها هي لعلها موجودة في الانترنت <تصفيق> او تطلبون من الاخر سين ان يرسلها اليكم وقد ذكرنا سبعة عشر مفسدة من مفاسد انشاء الجمعيات ذكرنا سبعة عشر مفسدة من مفاسد انشاء الجمعيات ويقفيك انها فرقتكم بعد الاخوة وبعد المحبة وبعد الاجتماع وبعد الاتلاف اصبحتم متعادين فيما بينكم وكل واحد يتلمس فتوى من هنا ومن هناك فالله المستعان فهذه لا حاجه لكم بها وننصح الاخوه ان تداووا انفسهم من قريب وان tersu الى اخوتكم والفقراء والمساكين لهم الله عز وجل بارك الله فيك احسن الله اليكم واسف وشفاكم الله يا شيخنا والحاجه امه السؤال الثاني يعني من قبل بعض اخوه من كسره يقول السائل عندنا في كسره مركز الامام الالباني والان غيروا الاسم لهذا المركز يعني سابقا كان مركز امام الالباني وهم يعني الذين اسسوا المركز من الذين يدفعون يعني علي حسن الحربي ويتلاعبون قائلين بان لا باننا لا ندفع يعني اخطائه لانها يعني اجتهاديه ولا تخرجني من من المنهج واخيرا ارتبط ب جمعيه تسمى بجمعيه البر ونحن سمعنا نقد الشيخ ربيع لهذه الجمعيه وكذلك سمعنا شيخ مقبل ان يتكلم يتكلم فيه رحمه الله وكذلك ف كذلك الشيخ كثيرا منهم يعني يعتبرون وياحيى الهجري وعبد الله بن جبرين ومشهور حسن السلمان ومحمد مختار شنقيتي وفيل الحربي يعني يعني يجعلون ويعتبرونهم من اهل سنت والجماعه ويقولون بان هؤلاء سلفيين ولكن فيهن اخطاء ولكن لا تخرجوا او لا تخرجوا هذه الاخطاء يعني من اهل السنه فهناك يعني شباب يعني جدد اختاروا بهؤلاء الطلبه الذين اسسوا هذه الجمعيه ويدعون السلفيه فما نصيحتكم هؤلاء هول هؤلاء بارك الله فيكم علي بن حسن الحلبي اظهر دعوه جديده بعد موت الالباني فالطريق الذي يسلكه الان ليس هو الطريق الذي كان يسلكه ايام الالباني فدعوته الان دعوه حزبيه ويشيك انه سمم موقعه على الانترنت لكل السلفيين فما كانك تنظر منهم السلفيون الذين خلطهم في موقع اذا بهم المتساقطون ابو الحسن المالبي عدنان عرعور المغراوي محمد حسان وغيرهم فهذا يكفيك ان الطيور على اشجارها تقع فاذا كنت ترى الأسماء البارزة في دعوة من الدعوات وناس منحرفين فهذا يدلك على أن سير أولئك القوم على غير الجادة فهؤلاء الذين في مركز العلباني ثم غيروا هذا يدلك على أنهم تغيروا في داخله وإلا فاسم الألباني ليس بعورة ما اسم الألباني بعورة ولا بعيد لكن هذا يدل على أن هناك شيء ثم بعد ذلك كونهم يظهرون أسماء مربوص على أصحابها بالبدعة أو الانحراف كعلي بن حسن الحادي ومن شابها مشهور بن حسن أو غيره هؤلاء دارك الله وفيك يظهر لك أن دعوتهم دعوة حزبية دعوة حزبية ومن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا علته لم تخفى علينا علته وقد راينا تخبط علي بن حسن الحلبي من واحده الى اخرى منذ ان قدم للمهاد شكري على على كتابه والذي اعتبره ورد عليه العلماء ثم عندما ادانه العلماء ذهب ذهب يرد على علماء اللجنه الدائمه ثم بعد ذلك عندما ظهر الارجاء في كلامه في مقدمه الكتاب فكره التكفير او كذا ذهب يعتذر بانه قد غير كلامه في كتاب اخر فظل يخدطه من هنا ومن هناك فلعاده بارك الله فيك علماء اللينه الدائمه قد بينوا شيئا من حالهم من وقت مبكر وهم من اوائل من تكلم عليه ودعوته دعوه حزبيه ويكفي انه سائر مع عبد الحسن ومع المغراوي ومع عثمان عرور الى غير ذلك فيعني لم يستطع التخلص منهم لانه وهو وهم في يد واحده وفي سيل واحد فلهذا نحن نقول للاخوه هؤلاء ايضا تداركوا انفسكم وارجعوا الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واترك المنحرفين الذين يسيرون على غير الجادة ولا حاجة لالتماس لعذار لمن قد وضح حاله في الشرس في رابعة النهار هذا مسائل اجتهادية هذا مسائل لا تكفي أن تخرج من أهل السنة إذا أن ترى أنها لا تخرج من أهل السنة هل أنت ترى أنها تدل على الحرافة؟ إذا كنت ترى أنها تدل على الحرافة ما بقي إلا هل خرج من أهل السنة أم لا؟ فهذا يخفي أن تتركه يا خيان تتركوا انا لا تتركوا مثل بسر اهل العلم حتى يغير لك حاله اذا قلت لم تستطع ان تحكم عليه بالبدعه ولم تجد نفسك قادرا على الحكم عليه بالبدعه فليكن ما لديه من الانحراف كاف في الحكم عليه بالانحراف وقف على هذا ولا تخشى ان تفارقه على ما دام انه على دعوه منحرفه اما انك تقول هذا ليس كافيا بان احكم عليه بالبدعه معنى أنه أصبح على حافة البدعة ومع ذلك التواليه هذا ما هم من اشتغل فيه هذا ما هم من اشتغل فيه ولا طريقة سلفية حسن الله نعم الوكين يا أخي بارك الله فيك السلف الصالح ومن ثار بسيرهم كانوا إذا رأوا على الرجل خطأ لا يسكتون بل يناصحونه ويبينون له أما أنه يواليه ومنتظر إلى أن يصل يكون مبتدعا بعد ذلك هيحصل منهم ولا شيء لا لا وبارك الله فيك يكفي انك مع قوم لا اقل ان علماء الاسلام منهم من, من يبدعوهم ومنهم من يقول من يعرفون يكفيك هذا لمفارقتهم هذا يكفيك لمفارقتهم فيعد الله في نفسك و صلى الله العليكم المتفق والصادق نعم بارك الله فيكم إليكم. و اسن عليكم و دايما من الاخوه يعني من كوسوفو يعني هم الحمد لله يعني دودد في المنهج السلفي فيقولون في يعني هؤلاء طلبه من مركز الالباني يعني في كوسوفو يقولون ما دام يعني في الرجل خلاف بين العلماء بين كونه مبتدئ ام لا فاذا لماذا نتصارخ يعني نختلف ويقولون بين الجرح والتعديل امور اجتهاديه والمنهج السلفي يعلمنا يعني الألفة وعدم الخلاف في أمور الاستهدية ماذا؟ ما رأيكم في هذا الأصل الذي يعني أظهر في الناس هؤلاء الطلبة بارك الله فيكم بارك الله فيه وحبيبك الله القضية كما سمعت فيها هوا فيها هوا نعم هو إقوى القضية ان العلماء مختلفون هل علي بن حسن مثلا مبتدع ام ليس مبتدع يعني هم اتفقون على انه من حسن لكن مختلفون اين وصل يكفيك يكفيك يكفيك انهم على كلمه واحده انه بعيد عن الصواب ايش اللي تسخ مع واحد بعيد عن الصواب من الذي يجعله تتمكث مع واحد بعيد عن الصواب تربط يدك في يد رجل بعيد عن الصواب امتدع عنه أفتعد عنه لا دم أن المنتقدين له منهم من يقول وصل إلى بتاعه منهم من يقول في الطريق الذي هما وصل عنده انحراف هذا يكشي بارك الله فيه هذا الذي ينفيه نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم يعني يا شيخي نحن كذلك عندنا يعني سؤال حول نحن الشيخ حسين الشراعي يعني لان من الطلبه هنا يعني من يقول ان نحن لا نعرفه فما قولكم في في الشيخ حسين الشراعي يعني بارك الله فيكم حسين الشراعي من كبار طلبه العلم في دار الحديث المفرق حبيش وهو الذي ينوب عني في الدروس اذا خرجت في الدعوه وايضا يخطب عندنا في مركزنا في جامعنا فلهذا نحن نذكريه في دروسه التي ينقيها عليكم وهو مؤهل ان شاء الله لذلك بارك الله فيكم بارك الله فيكم واحسن اليكم شيخنا جزاك الله عندنا سؤال اخر ما نصيحتكم للاخوه السلفيين الذين يدخلون في فيسبوك يعني بغرض دعوه ويجادلون الحزبيين وعموما والحليبيين يعني خصوصا ما رأسها تصوم لهم رجي أنا أنصحهم بالابتعاد لأن ورث الله فيه كالجدال مع أهل الباطل باب من أبواب الانحراف وكم مجادل كم مجادل لأهل الباطل وقع في حبائلهم وأصبح حزبيا معهم فلهذا أنا أنصحهم بالابتعاد وكان السلف الصالح يمتعدون عن أهل البدع يمتعدون عن أهل البدع ولا يجادلونهم لا يجادلونهم اتركوهم وإذا كان عندك تأهل إذا كنت مؤهلا للكتابة فاكتب بحثا وانشرهم أما أنك كفت أهبابا من جدال معاهل البدع فأنا لا أنصحك نعم بارك الله فيكم احسنا اليكم شيخنا اهلا بسم الله فهذا سائل يقول كيف يعني نعالج انفسنا من العين او من السحر ونحن لا ندري يعني الانسان الذي يعني اصابنا بالعين والساحر الذي يعني اصابنا بالسحر وان شاء الله هذا هو السؤال الاخير على كل حال بارك الله فيك نعم ال تلزم ان تعلم من الذي اصابك بالعيل ولا يلزم ان تعلم من الذي اصابك بالسكر اكثر من تلاوه القران حتى يشافيك الله هذا احسن علاج فالله عز وجل قال هو لمدينه امنه وهدى والشفاء وقال وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره هو كل يري والله سبحانه وتعالى ان ربنا فيه شفاء لما في صدور وهذا ورحمه للمؤمنين فاكثر من تلاوه القران ولو تقرا القران 20 مره او 30 مره ليس يكفي اكثر من تلاوه القران حتى شيخنا نبارك الله فيكم واحسن اليكم وادعو حييت الله صدرك والله نحن نريد نبقى في اتصال يعني ان شاء الله في المستقبل يعني لا يكون هذا اول واخر لقاء شيخنا لا لا هذا اول لقاء وليس باخر لقاء هذا لقاء ان شاء الله بارك الله فيكم واحسن اليكم بلغ السلام لاخواننا السلفيه في اليمن سلمهم الله الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته